ما يستجيب الذين يسمعون مَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ main بَل اِن يَعْقُدُونَ فَيَشِفُ مَا تَزْرَعُونَ إِلَيَّ إِن شَاءَ أَوْ تُصْبِحَنَّ مَا تَشْرِفُونَ وَدَّ كَفَاء خَنهُ بِالبَاءِ وَغبَر إلَ عََّ مسَبَرود جاءهم بأس لا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان فَمَن نَّسَىٰ مَا ذُكِّرَ بِهِ فَسَنُنْعِمُ عَلَيْهِ أَذَابًا كُنَّ شَنِئَ بَحَثَّ إِذَا فَرِحُوا بِمَا كَإِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْرِسُونَ